بالله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أخرج الذين جفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحد ما ضمنتم أن يخرجوا وضمنوا أنهم مالعتهم لهم الله من حيث لم وقذف في قلوبهم الرحب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار لولا أن كتب الله عليهم الجناء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة على أمناق تشديد العقاب ما قطعتم من لينة أو ترطتموها قائمة على أسولها فبإلم الله وليخزي الفاتحين وما مَا الله على وَنَا منهم مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَسْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ أَمَا كل كوز له على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما mm وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانسه وانتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقاب ان الله هو ربانا ويرسلنا وَاِنَّهُمْ وَمَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ آجَم وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ آَرَجَنَ ولو كان لديهم خصاصا ومن يوق سحنى محسنه فأولئك هم المفلحون يقولون ربنا اغفل لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إن زرقواه الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لحقوا عنهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرج من معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصر والله يشهد إنهم لجابلهم or help لَا sich ent out and if Campus multitudes also help overcome their life or الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في سدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفهمون لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء دس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يحصلون كمثل الذين قبلهم قريبا ذاقوا وبال أبنهم ولهم عذاب أليم ش أم تشك قون بال القون فَلَمَّا سل قُن فكان عاكب ذهما أنهما في النار خالديتها وذلك جزاء الله خبير بما تعمدون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون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 Who Allah beispieled mind, He is O baleak God and the Too-g buckled well, God holds the freedom سبحان الله عما الحكوم هو الله الخالق البالق المصور له الأثناء الحزنى تسبح له ما في السماوات والأرض وهو, وهو العزيز الحكيم